واي قال رحيم الله تعالى باب رفع الصوت بالهلالي باب رفع الصوت عدفا وكرو قادو باب يا بالهلالي على الشط كر كثيرا باب رفق صوت عطا وفره وقاضه باب بالإهلال حرشظه باب رفق صوت عطا وفره وقاضه حرشظه في معنى وحاول حو... تلبية العهد يا لبيك اللهم لبيك ذي كره الإمام إبن بطال رحيمه الله تعالى رحيمه الله تعالى الإمام العين وكو صورنا في الكتاب وكو صورنا عند طلقان الليقان رفع الصوت بالتلبية ومستخب بمبوي لمرقى والسنة إنه سنة تعالى حنيفة ثوري شافعي الإمام ماليغلاكي وحظوه إستغل روايات تسوى كالدريه روايات كبركة رحيم الشيغيسية رواية مقاسمية وكورية ما ضن ناربا ينكر له قاده الا الحرمكه يا مساي كمنا كيالم سدو خيف مويانه الامام الشافعي في سقدمك حكومه تيسور المساجد الجامع لو تكون يا صلاه ان كل لو اللهم صل عليه تكلام لكن زاهرييه وحي قبان كل لو قاده انه واجب تخاي الكر لو قاده سلبيده ايات la fi indal jawahir wa sunna wa sunna la kin wa kullu jama'in 'ulumadhu ijma' kusugan inal dawd koodo qaaday iyadu ay marka saxan wayaan hoos u dhigayso iyadu ay marka saxan wayaan hoos u dhigayso inal kulu مرخه تلبيذ مرقواسلا شويه وعن قبه قال حدثني يحيى حدثني يحيى عن مالك عن الله بن بكر بن محمد بن ابو وعبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن عائن بن عمرو الانصاري المدني عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عبد الملك بن ابي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ويام الإمام بن وحور ثقة ويامن كاسية وثقة بولي الإمام بن نسائي رحمه الله تعالى ابن سعد اسمه الحوشة إليه كانت صرغية سخية من دغسي وهابه للثقة وحور دمتها خلافة هشام بن عبد الملك أول كيدي من هشام نظر شهده عبد الملك بن أبي بكر ياس من الحارث بن هشام عن خلاد بن الصعب الانساري عن أبيه عن خلاد خلاد بن صائب وعن خلاد بن صائب بن صويت الخزرج على النسار التابعي وطابعي ويويانه مرقى وحانا به أبيه كورية أبيه وصائب بن خلاد صائب بن خلاد بن صويت ويا وخلاد بن صائب بن صائب بن خلاد مرقى وايه مرقه ابي صائب بن خلاد بن سويد بن سلمة بن عمرو بن حارثة الخزرجي ابو سهلة المدني ما لي ذاك صلى الله عليه وسلم استغنى وحا كود يا خلاد يا صالح الى كل مغاصك وريه وايه له صلى الله عليه تطلعوا حدن تالي الى هات ضوات الكريم تريد نبع هيدا الى بلده نغالك بلا دفيه قواطون سميحه اما الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري اعطني ذوري ذوري أمر أمره لأنه هو حكم كوانصة أشيغني على مذهب الجمهور والصنة من دي سمع كره وقال إذا اهدئي سبحي قمان واجبه قمان كسعب الإمام مبالغ لك روايات السوية خلاصيه حقا دمانك وشيدنا الأمر إلى أن ان أسآتان الجبري للجبري البائيين أمره لأن أمر إلى أن أمر أصحاب أصحاب تيدهم أو أمر سلم معيدة معي كمعايقها أن يرفعوا كرينة وقال أصواتهم عثوة بالتلبية تلبيتها أبل الهلال احرصا يريدو خوجيلا حتى هما متكوت هلكا سفير معنى الهلال بن عن... من لا لكن هويا شكيو وش قرغيبا كيمد قرغودي ووسع ديهو خويري يريد احدهما الوضع مثل ميدم بوشتي دا شكيو سيعدي مرقا رواد بن ماجه الهلال باقصغن المساي راحو كسوم من طريق ابن عيينه حديث أبو الضاوي يترمي ذي النساء ابن ماجهة ويسوه الصعرين الصحابة أبو المرخة الأولية إن كروا قادة عن خلاد من الصائب وحديث يسوي الله صهر مره وحكمين مرخة صحاوي زيد بن خالد عند ابن ماجه أبو غريلة عند أحمد أبن عباس عند أحمد أيضا إي جابر عند سعيد المنصور في سننه هي مرخة صحاوي الله صلى الله عليه وسلم عائشة ضديهقي أو بكر الصديق عند التربدي سهل المساعدة ساعدي عند الحاكم أبعد الله اللي سابوري إلى السبتة الحدوية وأيها الله مستعى وعليه التغلام وحدثني, وحدثني عن مالك أنه صمع أهل العلم أهل العلم قوم أغليه ويقولنا ليس على اللي ساعد دمر قدشه لما أهرف إصر تأكد كل قدام بالتلبية التلبية لتصمع هم قشيسه ومع المرأة القبره وقصها نهت إلى هم ذياق مرخا لما جه ريان مرقه وحويا قد فيلو وافتنا ري داهيم وصوت المراه وافتنا لا عوره ان عوريه خلاف فجره التي وافتنا عيال قال مليقو شورد لا يرفع المحرم وقع فيتمصوح الغيظ مرخا شحوه ثالين لو صور عشاء يا وقتي هذا wal islaa ayay u casha sawdu uleya ana wajjeer ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaanka uu qaaday waqdar iiman beshaay oo hungurugu ka xumaaday oo akhlaaqaday ka xumaatay oo foof u kalnay waxaalla wishi oo dhan in علال حرويني ويي لكن ان درويني مدرغان علال حرويني ويي لكن ان درويني مدرغان وحي وطمنتو عننا وايو قلبي معايا اي عرصي غازي من يه. انت مكبحي يا انت ابو مرخا عليه تقلا والموضى يسعيني يدونك يوراق انتي انت هيا احنا وضعنا عوالله كمين الموتى جنوم باكو جدا جنوم والجنوم فرورم <تصفيق> وقال لله انا لله و انا يراجعون الهوان عصر محاول مريني سامرك لنقفوا اجنبي كراءه او احوض عنيه او قرباهي سيسته او عبيه مو مريني ساميه شاين و خيريانه مجهور حاجب انشعونا مركبة عجيبة بدك له هل قضب نوان كدرية فتنت اصحر ايدي سيد ورمبنانو لابد انتو هراجش كيساني سين انه هذي ذئي او بيسو انه اللعقة انسي حرام وانه اللعقة سيني وانه يكون سوا حرق اش اللعقة سي اصي اروني انساس مالو سيدك الرياض قالها شو اسيدك الدابانسو صوموا وستعدس ام صوره لكن حسيني وايه اللهم صلوا عليه السلام اديك علي المال والبد انت وحاوي حافظينا الله سوى حدو يا اللؤلؤه التاريه تايه حافظ ذا عفني رسومله صا ح ضمان والله و يا وروا له يا بيه ليه يبلع تيور بالله فاكو جلتيه مشان دباكو جلتاشا ذاكو جلتان باشا واخا غديلان واخا خير لا ما هما ذا بلا قدا وايي قال مع الوخور لا يرصع المحرم قصر المحرم الكرم قالي صوتو عكيسه بالهلالي حراشرى في مساجد الجماعات مساجد الجماعه لو قلتو كنيو لي يسمعها قشيه ما سوى يلي عندك حجه الا في المسجد الحرامي مساجد في ويالي ومسجد من المساجد من ويالي انه يرصون صوتو اذكر سو قاديا فيه, فيه ما حدوره قال مالي محويري سمعتوان مغلب على أهل العلمي أهل العلمي كبيركوت ويصدخب الجعلي سمية التلبية التلبية ذا دور كل صلاة صلاة كثيرا الشيئ ذا وعلى كل شرف هي ملك تاقة ومن الأرض نوك كمي ذا رواينا هذا إمام مالك وليه يحي كره ومقاذي إلا مسائك حرم كيه ومسائك ملك كيه لأمه يحيي طيب رواياتك ببركوت نبوح الشيئي سيما حجر عسقلاني فرح البهاري وقصونا غليه اخو سيري انا مرتاس حويا أي ان اي مركه في الحرم وفي غيره من المساجد الله سعاله وحي روايات كقصه كي ابن امام في دار اقصى أحاول إفراد الحقيقة و أحاول إفراد أن تسوفها بها حتى تكون محوقا بسرعة سرعة التماطعية و غيرانية إفراد سوى صدحة معها حسنا اللهم السعى و عليه السرعة أحاول أن أعطيك النقلة التي تصينها سوى مرارك أعطيك المسلمين في هذا الإله يدعتي و أحاول أن أجل الله أحسف سيان لمدهدنا laakiin waxa la diidan yahay wasiilada loo marayo iyo darta laga raxba la diidan yahay oo alwasaayl la xakameeyo macasi iyo mufsadaha allo si socdaa nim kaliye ma aha waxa way ilaahay darti kama aha kamaaha waxa wuxuu u qasaya kaliya in marxas xawiyan qof samiska oo marxas xawayaan oo marxa loo gooyo wala باب مرتفاد الحجي مركا فراد يا حجي يا طارق يا كان مريد وكاشيغ ليسو كلفد بالي سوما الله والسلام عليه تونا قال لهم ماليه باب شاش حيفبان افراك يا فد باله الامام مرقاش حبيب احمد يو غير شنو قام وحصل لي ضرم اللهم احمد يظهر لي مقيمين الله واستعان حنفيه يو رغاشن هو وحوياو قرروا في البلديه يعني في الصيف الثوري ابو حسن قال انا وبه قال حد... حدثني يحيى عن مالك عنب الأسود. أبي الأسود هوائي ومحمد بن عبد الرحمن بن النوفل بن الخويل بن أسد بن عبد العزة القراشية الأسدية المدنيين كان يتيماً لعروة عروة بن الزويل أي أغنوها صوبوها أغن أبي بوضربار مايو عروو إيها يبكيري عن عروة بن الزويل بوكورية ويتيم كوكوها عن عائشة الزوجين والنبي الحاسكيسية صلى الله عليه وسلم همها قال ضحيثلي خرجنا وام مع رسول الله رسول كلام عيسى عليه السلام عام بحجه الوداع السنه 70 مره حجي سوتيه مره وصل خطب نادى اجدد ده نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الحج وحجه ما يعرف كلام حديث ابو صلى الله عليه وسلم الا وكان بكو عيسى لا حج بعد عام هذا ومن سو حديث النبي عليه وسلم وياف لمن احل نجم اذا من اهل بعمره رفع رحله واكو طمته عسبي ومن احل نجم اذا من اهل بحجه رفع وعمره حج وعمره كو وحده واكو معرض لها ومن احل نجم اذا من اهل بالحج قف حج وحده ومفرد فيه واحل رسول الله, الله بالحج حج فاما من اهل بعمره رفع رحله فحل وحلاله وبي واما بحج رفع حج وحده او جمع الحج والعمره تحدي عراي كل بيه فلم يحل من حلاله حتى كان يوم المحرم ما نكن هذا لا يحي حديث البخاري ومسلم باص وصاراي لا حتى يبلغ الحجي محله ويانه الا ما نتش ترنال دغاره حديث لما غوري كره ما نكان بالحلول وي ورقه وحد سري عمارك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن عبد الصديق ويانه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله الرسولة الله صلى الله عليه وآله أفرد الحج أحكى في فجرية ليه إفراد موحط ويه وحدث عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود ومحمد بن عبد الرحمن بن النوف وكان يتيما لأيه أرو صمه وعلى عروة بن زبير وعلى عائشة أم المؤمنين أحكى رسول الله يهدون أفرد الحج حسب كنية لمركة الله صل عليه سيدنا حدثني يحيى عن مالك اه حدثني عن مالك انه سميع مقلي مالك اهل العلم اهل, أهل العلم يقون من اهل لقب فحل بحج حج مفرد او جوليا مفرد جنها وحلو جل على صفر ومن اهل بحج بحج تصلى لغه سخي لغه فدي له يرا الحج المفردنا وحالهم مسبيين حاله لو مسبيين ثم بدلهم الرقاو وصايره يحل لين وحده قعدوا فدبي بعمره وعمره فليس لو ذلك ورقصوا بنانو وقت يومال روايات كانوا طموحوا وكليا يا بنت وكليه هو مخي انه تصي مذهب كيسا وايه وحينوا شيء الافراط كانوا صلي القضيه يا إمام الشافر اسمها روايات تلوحوا كينا يا مذهب كي سائل وكحي ودية شاك تلوحوا كينا يا بس ألنا هذا الشيء هنا وحوه يا مرد بالنقافي حجبه حجبه إفراده إياه كذبوا هذا النظرين العمراء حيثه مردنا أنه حج كاس ومركح حيثي قلتوا إسكدنا إياه عمره مبنى ديكرا مركح فراده ردو يا حي واي فليس الله ذلك أرقى سمبر الله نبي المركح لكن على مذهب الجمهور وابن الانصاري على مذهب الجمهور وابن الانصاري واي حد يجي جبره عبد الله الفيصيح بص ويغير في دليله وخارج عن الجماعه قالهم قص طلعي تنفصلوا يا قناه المواهب الهديه وحوشيقي هذا ابو شافعي كان ابن الانصاري قال الراسي وانا الانصاري صار ابن ابو نقري يا ابو إلهي ايش يقول المبارك والله انه الوليد الباجي في, في شرح الموطع وحشري من أهلب بحج ثم إرادة أن يضف العمراء على الحج لم يكن له ذلك قف انتو حج حقه كذب هذا نبضون حج في عمراء مرغاعية ونبضنا نربينا هل في سيد راجح أبنان واليها اللهم صلى الله عليه وسلم قال مالي وحيري وذلك كاسكه قف حج حقه سوء مفرده إنونا أبذلك العمراء والذي كي أذلتو أنقوها لي لي. عليه دوشيس الحلمه العلمقه ببلدنا وبل خيخه وايوسف واله مدينه اجماع رهيم مدينه اي مالك وشو قضا روح الجيه يسومه وقت مره ان دول الله سبحانه عليه تقنع مرقه السلاسه والقوان وقف كي افراد كالسامين اي حج مركز وحويان انسو خده كلي حضر عمره ما يشيدون بدل الكره يراهيم مرقه وحي لا وحيده قله قله ولا يدخل احرام على احرام وحاولا حراسه حراسه الغودغشدي سيده صلاه سلاك الغودغل قصريه دور شو استحقليه سرق الميتات او سيده سو كلام مرقه يراهيم قرضه لكن وجه ضعيف انت العمره حلت صوت حجه وبدلك قطعه انت حلت صوت كلهم وبدلك قطعه والله مسلمه غافا قلت باب القبره غير نشوف باب في الحج حجكه تراك واقف تصلمها وما هي حج عمره الاسرائيسه تصلمها طيب ه قرنا ومستر من باب المصرايه كثير بالي راها شعال ومستر خويها دا قرنا يقرنوا طيرانوا هي شعال مرخه مستر خويها وانا مستر ثلاثي وهي فعال كلبسة لباسة وخالي وانا مستر رسكة فعال كوي من مركها ايران كوحلوية قانا مركها الجمع بين الشيئين لما الشيئ إلا كل مياه لها وايها الله صلى عليه وسلم حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن بها به وجعفر بن محمد بن علي بن حسين وهي مرقد جعفر كريم وجعفر صادق وامامه اللي هذا الشيء على يعني شيعره شيعره ما هين ديمدك ما هين تسمي روايه لكن يرو ائمه التفصيله اني كسفيسه بعده سوما لا بيد صون امام امدي ولي اسقو مقنيه مهديه ويها اشياء ثاني ومهدي وده مهدي الدين ثاني شكل ما كل يوي عنادها هي مقناه خله waala marqas hawaya wa gaab fi sirdab marqas hawaya halkaas ku dhuma ayaa waaf soo soo bixiyoonaba dhawaan haala wax soo bixiyay male أبيبوا، لبيته منك إماما الشيخان دي وحضوره يعلمنا بالقابر رضي الله عنه وحكوحي جاه حسن بن علي وحكوحي جاه حسين مركا وحويا لبيته منك إماما مركا سبحانه وليان أي شيكتين شقلكم عليه اللهم مركا منك اللي قام مركا سبحانه جعفر الصادق وإمامكم وليان لحد بي شيكتين مركا ويا الله مستعان محمد فنوه أبيه محمد الباقر ملك الوريد ريوه يوم عبد الباقر لجل ورجل روية ويهي عن المغداد من السحابي و السحابي هي دخل على علي بن عمي طالب وقال بالسقية ماشى السقية الليله وقلي سقية وقرية جامعة من طريق البك وقرية قطر وضع مكان إلها طريق مرقص الإمام الأسمع وحوه الشياغي إنه مرقص حوى ياميل وضع مرء ومحاولة بيوها إمران ومكان مرقص حوى هذا يدخل علينا السقية ده. وهو يسونا علي من المطالب ينجع وقورا من ايوه اما اضاجنا ايوه بكرات قالمه اقول له يسوه صنادي ونرقوه اما قالمه حقيقا محيقو سينة ينتوقو ايو خبطا ابقو اما قد بليش القيدة هل تنسوا ذلك على انتو فقال اوحوري هذا كان عثمان عفاويان ينهى اوحو الدينية ان يقضن ان الحريريو فان الحج حتك ايو العمر سعمران ان الحريريو فخرج علي بن أبي طالبا صباحا وعلى يده قاعد سنوحاها أثر الدقيق الدقيق لوقي لي حولها وحالها راكيبي والخبطي يأبقى يا, يا مرم بلا شيء فما أنه سامق اللوبي أثر الدقيق الدقيق لمرقص حويا راكيبي والخبطي يا سيد علي وأنه يكون لمرقص حويا اللهم استعاني أن تعالي من أبي طالب ومبدأ من الأسوأ تعقله معنى اللوبي الدقيق ولوي وي قتسي ومقتس فعند يسوي وي سيسه ودانته وا علامه تدل على قوه حبه سما سما لا يلومي قصرت دقيق الدقيق بالقهرتير من لا يلومي والخطب يا القدي على ذراعه اللذيذ ستضم حتى دخل الله غلي على عثمان بن عفان رضي حتى دخل الله وقلي على عثمان بن عفان وقلي رضي الله عنه فقال ولي ان سماذيكا حبذ دي باكترمي اي يقران الا حريريو بين الحج حج فيه والعمره عمره الا حريريو ورمال ديليا حج وعمره الا حريريو مخاسك ديدي صح عماذا ديليا مخاسك ديدي صح اللهم صل على سيدنا فقال عثمان وحيري ذلك كاسر غاي وراندر غاي قويا انا قال مره صحويا كانو يساهدا اسك أمس خرج علي الباب الحين بنظن نسول على عريسان وهو يقول له ياي لبيك كوجيبي اللهم لبيك كوجيبي لحجه وعمره مع حج وعمره والسعره الشيء جاي معنا الضف الضف ام وجويا انا مره صحويا كنا نكاسي ارى الصحه وبنامن له ياي يودك حقيجليا ودته ام وجويا رفو أمه الجنية أرنقاس إنه يهي ماذا؟ أرنقاس حوايا ببنان إنه يهي مرقة وآيه اللهم السعى وعليه تقلعنا وعلى المالي وحورة الأمر أمرك عندنا السيدة أما من الحج والعورة تحسي عورة وقفة حريرية لم يأخذ منه شعري تميسا كما قرن شيئا وحفا ولم يحذلك ما حلاله من وشي. شيء وشيء شيء حلالك من قرنه حتى ينحر الله وقورعه هديه هديه الله وقورعه كان معه حديده بميعصت وادي ودي ويحل بمنم بيشم بنه كحلالوبيا يوم النحرم ان كنت وناذي عيد طيب وحلى يراها بسيده ويفنانت خروه يا حاج الا الاسرائيليه لكو حيله عثمان بن عفان الله عنه مرخن ودي دي دلني ما اهين بيرهين ا ديده عدي ودي دي ما هي هو للتحديد بيرهيرو او الله نيسانها وحده عمر وخطابه صلى الله عليه ورضى الله عنه وارضاه اي وحاق على مرقه سبع و17 مهمه وحو نهي تبصعه انه هو اوغا لكن وحور زبي بك اني مرقه سبع و17 دلالي سنه ياو على قدر التعب قلب التعب في رصات ولدي يعني اني مرقه اسقرحايس 17 اسقرحايس موتا عمره اسقضميسه كم سطور هذا ما انا مشهد الحجام وعرفه الله سكحرة تحج مالك ما دام وحاولين تصل لنا سنة راحيساني تأسوه الدولية وتأسوه الدولية أي مركز الدولية إلى إعماشة سيدة لذا لم تصل لنا حاجة أو لغيانة كرغة وكس أثمان وحاول إلى سلسة وكاله مدّي له أنه مركز على وجه التحليم مدّي له الوجه ودّي له وحاولين أنه وعلى وجه تفضيله ifraad ka ifraad ka ka fadli barbu armin sana madamu ifraad ku soo libdiyi hayfa ka fadliga barbu si lo sameeyo ayu kan kale iska dayalaha e wa haaram ka wadi balayraha masalid war wa haaram ka wadin سلاسونه عليهم احاول ان اوترمامي رحم الله وتعالى الحافظ بن محمد العسقلاني وحويا فضح الباده اساس كتبه العليا عصوان عفان كما قرسون تمتص الى قرانكم انه واحد بنايه كما قرسون لكن كفل كفل اوفراتس لو عمل فرون قم بيسو قسي وليده وكذلك الامام ابو بكر الجصص تفصل لي ان احكام القران سو حكم التنجيل كتاب انجيل كتاب انجيل المرخصه ابو قولي ستو يا شنغو تلماويس و رحمه الله و إن ان مرخصه و يا على وجه النهي و التحريم انه لكن على وجه الاختيار ايهايد و مرخصه اسلامه اللي بدل موسو و رقبه الله و عليه و سلم لكن نلقى حديثا قف اما القصر المتوتعه هي قصر قارن هي ايجا دبا هي فدينا بخيانا انا من قدام الرحمن والله تعالى وحكم شيء اللي تفسمون له يقانه انا ارى ان هناك خلافا كبجد ويريد الا داوود الظاهري يناوش الخيسان اليماني يركنوا عصب اديدي بودي فم توسع عبد العمره لحدي فوصي شر من الحدي اي كان يسيد الطمتع اي كان ليس سماها قصر اللفتي سو المتوتعه واي اسود ما هي ومركا صحيح ذلك لمن لم يكن أهل وحاضر ومسجد الحرام قام مركا ومركا شرق وفتر لكن في ذي ذا بحنية وفتر للمكاذا نحايم وإذا أخذ أخذ أخذ ذلك لمن لم يكن أهل وحاضر ومسجد الحرام وايه وحدثت لي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن أبن الأسود وقدثت له رزقه وعرونكي وعنصر إمام بن يسار ومرسل حديث فيه لواء تابعي السلام اليسار ومن فقهاء السلعة بالمدينة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة بداع صنة مرخص حويان حجي سلوتيا خرجوا وبحي إلى الحج حجوا وبحي فمن كمن أصحابي أصحابتي سوا حكمينها من قفاكمينها أهل, أهل حقي بحج حج حدي ومن وحكمينها من جماعة الحج والعمرة حج عمرة وقف كلبي ومن وحكمينها من أهل بعمرة قف عمرة كلي حدي وفأبنى من أهل بحج يقف ألو قف يحج كلي حج لي أو جمع الحج والعمرة تحسي عمر لي وحاول يأكل به فلم يحلمون حلال وذين كان أهل قف يحن بعمرة بياه فقلوا حلال وذين وحدثني عم مالك قال له صبعة ويحب أغلب بعض أهل العلمي أهل العلمي ذا ببركوت واي يقولون يغني من أهل قف يحن بعمرة وعمرة ثم بدأ له أن يصر آهرته أن بحج حج من اللحظة معها معه وقارنه لأخذه فذلك قاسل الله من بلانته ما لم يطف من البيت كأعمل أن تنسوا نفسه وبين الصفاء والمروة صفية مروة ونفسه وقد صنع ذلك أرنكاو سمية بن عمر حين قال مركو يري إن سديت هذه اللي قد أكثر عن البيت كأعمل صنعنا ونصنعنا كما صنعنا نصنعنا مع رسول الله رسول كلامي صلى الله عليه وسلم ثم لطفت الى اصحاب اصحاب تيوب الضيموري فقالوا وحرم ما امره ما امر خوق ما ايوه امرده يا حشك الا واحد من ولياه ورشدك وهي مرت قلت لي اني اريد او جبت لحج حق فينا مع العمره ساعه بعيده حديث البخاري باسم باص وصاري حرك المساله اسكفي لي مساله وحويه واقف مطبتعها بحوب بدل مرقه غير ابو بدليه حق فيك قبري مساله وديدنا يته الى كان قسمي مساله لصمر لوديد وقف إستقلت أنت ومرقى سحوية حقي حج مركز يري وقالوا بإستقلال إليه وقالوا بإستقلال إليه سواء ما لا سواء جيدا لكن بإستقلال إليه إنه حج يبدل وحج يكون صدر وقران وبدل لما لي حسنا سواء وإيها الله وصلاة وعليه ويبنانت يا مركز سيدنا وسيدنا أي راهين مركز سحوية ايما لك قالو يطرو عسيف سنه غدا اولى ياه قفت ان سو عمرو السفير انسو قفكي رمرحب حنا رمادي نحج هادنا وضح غاليه وبمعنى المتات العشاقه ايران وودل ويفنانسا انت ايما شلن مع وانا على باب الجمهور وهي ما حد شي با وضح غاليه عمرو سوماها تالله إن مركع عمراني حج لا تحق ليه مساء صحيح فهذا تنصح اليوم حيث كوة فخصيه وإن حجه عمراني لا تحق ليه تددانه عمراني حج لا تحق ليه سيكالهربان قد نحويل وإستسلام إدخال الحج على العمر روى البنان صحيح أما على الحج مبنانا سألسوك وضع سألسوك على هذا الشيء لو بسألنا تفاصيل كلافوس جنتي ونحن أعطي لهم عمر باوحيري كعبونا إيا مرخى صحويا اللهم عمرنا إيا حجه وإسكم مدء وقف ليا كفلا وقف ليا كفلا وقف ليا عمرنا إيا حجه فاسويا قال المالك وحوري وقد أحل أصحاب رسول الله وإحدا صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من العمرات وإحدا قال الله رسول الله ما صلى الله عليه وسلم من كان معه هديم وفكم بعيس هديتين فليه للبن حجة حجة هيدوه مع العمراتي عمرين اللقب ثم لا يحل يحرر حتى يحل منهما جميعا حتى لا يحل عفوا حتى لا يحل ثم لا يحلوا من حتى يحل منه ما وكحل والعمره يحدثي والجميع نبا تفكر مركه سوايان والله تصان براص واحد تي اسلامك كان حد يوضع حذيتها اسمرك سوايان حد حدشي راح تقدر wa المرقة khalq qoriya halaal marka uba ما waxba maadaama wax jeedo raa u marba ka halaalow iyo xaj iyo umrado iyo umrado iyo xaj oo ah abaashoodi marku dhammaayo hadiyadu waqtigeedi ay gaadho xataa ay gaadho meelaha oo waqtigeey marba aan gaadno ciida oo wax يا حديث البخاري وصل ثم الله يحل حتى يحل منهم جميعا يحلوا بذلك حلالا بها وراضي كتولد بها قال بقى في صحيح النسائي من حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها من احرم بعمره ولبى هدي قال يتحلل قصة عمرته صحيح ده ان مركه حداه هديه او ودي ويسخلالو بكره مركو يسخلالو دمكيه وحالو هو حلال مالن كتبنا ده يوم مالك سدادات يوم ترويا اون با مخصو سنه يحل محله لو يحتى يمحره هديهه حديث يسلو غورعه حديث غورمه ها واكر امريكا تونا واي باب قلع السلبيه التلبيه قلت لي باب هي واي السلبيه معناها حل اللهم السلام عليكم واحد رسال يحيى عم عن محمد بن بكر الثقافي انه صار على سن مالك بويدي وهما غادياني وهما يكونوا غادياني اي تك الله هيا منا منا اذا عرفت عرفايش كاللهيان وهاد الصغالات لحق لويدي منا صوم ما روسي صغالات بالوسي كالله هيا حق منا كيف كنتم سيب على هذه تصنعواكو وسميو في هذا اليوم مالك انستغرام مع رسول, رسول الله رسول الله عيسى عليه الصلاه والسلام ولو كانوا واحد يحلوكيت الانشره الوحلك تاليش مليك اللهم لك من انا فلا ينكر عليه لكم ان ترى انكم دي دي ويكبر تكبير سنتر المقدر كتكبير صنيا فلا ينكر عليه العديد وقالوا سو صار وصلوا سو واي الله صلو عليه كل الناس عن مالك عن جعفر بن محمد واسو جعفر صادق محمد الباقر انا بيها في بي محمد الباقر عن علي بن ابي طالب كانوا حي يلبس الحج حتى إذا زاقت الشمس عاده مرقى إلى طميوم عرفه قطع تلبية تلبية إلي تلبية تلبية حلقة محاكة عط إلا قليني تلبية مالك عرفه آخر كين مرقى عاده في الحيش مالك سعرات حلقة سلسة اللي قعد علينا ضالي مرقى وعليها اللهم سعى وعليها توقع الله سلسة وصلة كتير مرقى حلقة إلا قليني أو زاعي الإمام الليف أي مساعدة الفهمي نقول له يقال سعى من سعيد وصيب قروه بن زويل القاسم بن محمد ابو القاسم الصديق سيل اي كنتي وياك وخايره الله سعاسا سكتيريا او وخايره مره خلياس يا الله قال هي و خرو قال ما ادو وذلك صلى الله عليه وسلم الذي كان صلى الله عليه اهل العلم اهل العلم قال تزو لي ببلدنا و دخيغا ما عرف ما عرف خرو الجحي الا الدين عرفه قلبت إذا سوماها، وكان ونفذت إذا أعتقد أن ألا أكيد وحدثني عن بارك عن عبد الرحمن من القاسم عن أبيه. عن عائشة الزوجين من نبيك حاسكي صلى الله عليه وسلم عن مركة على محلية تتركه التلبية تلبية تتكت إذا رجع إلى الموقف موقفك مركة قصة ونغطة وآيه اللهم سلام عليكم موقفك مركة قصة ونغطة عرفا معنى عرفا مركة ما أرضوه أي مركة جوجيزة وحدثني عن مارك عنافع عبد الله بن عمر كان يقضع تلبية تلبية كثيرة فالحج إذا ان انتهى إلى الحرم حرم صبقه قانبا وقضبك له حرم كمالك صاء وقاله وقاله قولنا سواء بالله يا مرخوا صاوي حتى صومه مرخوا حرم صاوي وقاله حتى يضعوا في البيت كعمل الله وكثوره وبين الصفاء المروة سفي مروة الله وكثوره ثم يلبي هذا نوع تلبية تلبية مرخوا إبحاطا معي حتى يقضوا اللاو. من الله كالله من منا منه كالله إلى فإذا غدى مرخوك الله وكتل بيئة كتل بيئة وكتل بيئة وكاروحا يترك تل بيئة في كتل بيئة كتل بيئة فالعمرة عمرة إذا دخل حرمه حرمك مرخوك الله وآيه اللهم استعانوا عليكم تنوى أبداه في الأيونا ومرقع سحوه أي أنساس وآيه إن شاء الله حديث أفرق البخاري بصم بأسو وحدثني عن مالك عن شهاب الزهري انه كيرا. كان روحي يقول كذا كان عبد الله بن عمر رحمه الله لا يلبث في التبيس وهو يطوف البيت في سفود الغيه ويطوف ذكر قلديه بليه كانت سيخه الاخضيه وحدثني عن مالك عن القمة الربي القما القوص الربي القما على القماه الضبيه دون البريده ابي الربيع على القوص البدني الى نواه بلانس عنومي هويدي هويدي وخلد بجناح بلجان ما جانا لي راهو عائشة حرسي ام القضاء كليد لي راهو يدي انا عائشة ام المؤمنين سيدة الديبة كو ريسة عائشة الله كاع راهو حاي تنزلو من عرفة تعرفو حاي كد تنزلتي من راك مياش مبر لي راهو هلكا سيدي جبتي فما تحولو وحاو وري جبتي الى الاراء الى الاراء تشي مياش اراك لي راهو يظهر ولي الله ارا على الشام بيدك حتاك وكان العائشة وحياها ومع القناة طورة نسان ومع العائشة وحياها وكان عائشة وحيا تهلت حويا تلبية ستاة ما كان في ملزلها ماشا يدكنتها انت كجق ولم كان معها يعدي معي ذاة تلبية سيئة فاذا ركب المرقفة فوشو فالطوى الدهد الموقفي اي اي انا مرقص حويا عرفه ستركت الهلاله وإذا كانت تلبية مرقص حويا تهليش هي قالوا حق قاعد عايش في جيب السمرخان ثم تعرفه قال وحيث الوقت وانا عايش تحت تعتبر الطيور ليست على لحد حج تسدي من مكه ثم كان كعوره يسند فيد الحجه مشى للحجه ثم ترك ذلك رجع ويكتصي فكاله حي تخرجوتين بحضر قبل قبل الهلال المحرم بشو محرم انا بالالبكار حتى تاتي الجحفه شفاي لا تتقص اتقيما بها الكنقات حتى اطر الهلال ان شاء الله كرهته فاذا رات الهلال بشو كرهته هل بعوره وحدثني عمارة عن يحب صعيد الانصاري ان عمر بن عبد العزيز الامام العادل هذا هو الله يوم عرف ما لك اعرفه من منوك كلحي فصيب تكبيره تكبيرته ومغلي ولهن عاليه بيض ضعتكم اد الصرفيه تبع اصل حرس الحرس الحرص وجمع حارس كل حلال لي يصيحوره اذا تواقن شل ناس بدها حدودها اي حلاص ويضق فيه الا حتى التبيهه وروقت كانوا كل التبيهه وياني ماءها مرخص حولي مرخص حولي الله أخريه واحكا لمرخهم علي معام بخاري سقوح بابي سبسة باب أجل عمرتي على قدر النفقتي جحفا مرخا بحيو تنسا جحفا حيو تنسا ويرفقتها هذه مرخا مرخا أجل يذل بطورة مرخا مثلا أن تلبية حلق اللبينيه ومثلا يقرر ككل الدنيه كل يفوق هذا خلافة أخوية الجنة كلهم أحكى من هذا الضوء ينصر للمركة لكن سنة الغاجة على مذهب جمهور مال كطولات رمي الجمهرات ومقرس من روحة طولة ما أخذ باللوضو عند جهد جلسة عند الشافعي و أبو حنيفة و الثوري و أحمد و إسحاق و أتباعهم كيف جماهير تأصد qoradtiina marku xaruf soo galay gooy u gooylaya iyo qolod cisay marku waxa wayaan aaniga carafow gaariga galay gooylaya saxa ama dhuluhu bana darjaha ah ilma la gooylaya jawaraadka turashoorta markaa laabo qor mal galteysa waxaaba waye babo ihlaali makkah babo ihlaali ahle bakkah soo wanbaha il gaarriim rayma babo ihlaali makkah rayma ka ومن بها عدي مكاة جدا ومن غيره من هذا المكاة معناهين لكنه مكاة جدا ومكاة الجانب ويقول الله وسلم وعليه تقول الله معنا هذا المكاة أحكام تلك هذا المكاة مكاة أصحى تقل يكون كل تقلق مكاة وحاولة الصفر تقلق أحكام تلك ما تحرمونه وكيف يفعلونه في النوافق وغيره أحكام باس ونميلا وحدثني يحيى عن مالك عن عبد المحمن المقاسم وعنبيه عبد المحمر وخطاب قال بعضنا يا أهلا مكتة ريما كوت ريما كوتو ما شأنونا أستطيع لكم وقالوا يأتونا أي من أيام شعصا ليغوا بصاصا وغفاصا أي من أيام وأنتو منكم مدهنونا الصمتين أهلوا حقا إذا رأيتم الهلالة سبقوا حرامك معها وقفوا مرقى صحيح ويأتونا حظيوا حرامك إياه مرقى وعند يديه وخطيق الى يقو ان ساي باسااسي ku dhacdo de ah Muhammad ibn Salim inta haji maadam yowla wila iska siir qaxaysata iska siir subkadaalo maalintii wuxuu mar xadiidada u qayray iska xidhaalay dadasiya ma yaguma keyd taqii jin taas u diiday ahle ruhib ay naaytu hilala maalintii xidiidada أقام بملكته كل غالى تسع سنين صغل صنف ويهلو يحرنه بالحج حج, حج لهلال ذا الحجة حشا للحجة مرخص حوه ويحرنه شديده وعروة بن الزبير من معهم يفعل ذلك سلاسو السميني عبدالله بن الزبير من عوام القرش الأسدي أمو بكر بالإلاحة أمو خبيب بالإلاحة وحوها أول مولود في الإسلام في المدينة من المهاجرين المهاجرين كانوا يقولون الله طلبوها السلام كل احد يساء مدينة اللي هو قدنا عليه خلافة الصنابية صغيرة لأهزرر يساقها هي عفن الحمد للمرخص حولي خلافة ولي صغيرة صاروا خلافة هزررر يساقها وقته يسي معنا مشهد الحجال الدريء ام عرفه افطر يصد احمر حجال البقاء يبقى الدريء سيما من حجر على صناه وكشه اقا تغربة مركز تغالسة مركز حوياً يزيد من المعاوية تحدي مركز حوياً لنسي أياه سبلاً له شيء عملاً من سبيل سنعدي لحظة نية مركز حوياً أفضل مركز حوياً يجعلون مراهباً له شيء مركز حوياً تضوات نية صدح مركز وايه بلا ينسوا عنه إيه آه مركز عنه هام بالحج بالهلال ذا الحجة وعروة من سبيل ومعه يفعل ذالث بمعنى حيام مكهات وحوالك كل شيء يا شيخ حيام مكهات حرانيان مرقي بشد الحجاب بلاته عرف مرت بلاته سلاسة من مالي قضاء آسات النسادة المطيرية قال يحياه بحوري بلده فيني قال مالي بحوري وإنما يهل أهل مكه حيام مكهات حرانيان وغير في غير كود وقوى بالحج حج بحراريان إلا كانوا بها مكة مرخي بسويهم ومن كان بها مقيما ومن قفت كان مقيما في كل مكة مكة من غير أهلها ومن خميلها يددتها أصلا كودت القناة من في مكة مكة مكة حرم لا يخرج من الحرم يحرم ككل حماي وصلا سلي إذا سيت أصلا كان ميقات ماشا كحراريان خلافة خزرة ومرغ جح مكة كحراريان قعد ينتظر وغادر وكصلكم يقاطع النبي ابو شيرسع صلى الله عليه وسلم وحويا ومن كانت دونها قف ميقات حق حركه كحجه فمن حيث انشى نشئ او تعي ابو قصي السعودي كحرريه حتى اهل مكه من مكه الله رمى كان مكاي في حناب مريحه يجول على ما يقول حرمه من اهل بالمكه ومكف من الحج حج الطواف الطوافة وقت طواف الشعب ودلو سودده يدبغيا واسع بين هي الصعيق صفية مروا ونحاية وصفية مروا إحوال للأرض لهم حتى يرجع من منهم من الله وكسرنا وكذلك سأصبح لصناعة صفية عبد الله من عمر وسئله وحلو يدي مالك عما قفه هلا بالحج حج حقي ومهل المدينة للمديناء وغيرهم وغير كل مكة طمكة لهلال الحجة بشد الحجة بلو كيف يصنع تواف كسام وكسرهم قالوا يحوري عما التواف الواجب التواف الواجب كه فلي اخرت جبهوت الروح هو الذي يسهل خرير يسهل خرير ولا حير بينه وسقه وهو الذي كيوه يسهل ويحردنا بينه وسقه بين الصعي بين صفاء المروه انا الصعيقه يا مره سحا ويا بين صفاء المروه وكسوتهديه و طواف حيره يا طواف فاضه لا يسقط طواف ظل حيره يا صعي بين صفاء المروه وحا طواف لو يقن هي مكابه احكامته اسكودليه ورطف طواف ما بدا له وحي ظاهرة واللي يصلي ركعه او رعودته كذا كل ما طاف الصحابه المرخص صوت ابدا يلقط طواف وقد فعل ذلك اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا اصحابتيصاصي الذي نفواصوا اهلوا بالحج حج حري فاخروا فاخروا الطواف الطواف دي بالجيج كعبده لو سويديو والطواف في طاعه حتمله دي جاي بين الصفا والمروه حتى رجع الى يصلى قدم من من الى الى وفعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله سلمه فكانوا حي يهللو في حده لهلال ذي الحجه مشهد الحجه برقه حره شديده اما بالرشده لا وجيده فكانوا حي يهللو لهلال ذي الحجه مشهد الحجه برقه شديده لموعد الحج حد يمرخص حو يحرج من مكه تمكه ويؤخروا الطواف الطواف دو دو بالبيت يحرموا ويسووا له ويصعوا بين الصفا والمروه حتى يرجع من هناك من ليله كسو نقضوا وسئله وحالا ويديه قال وسئلنا مالك مالك وحال ويديه ارقجلن با له ويديه ومي ما كان مكته ما كان كميده هل يهل من جوف مكه ما كان ارق صحويا برتق كده من جوف مكه ما كان برتق كده ما كان حر يا بي عمر سبعوره حد سيقر له واد يخرج الى بل اسه يخرج الى الحله فما يكون بحيا فيحرق منهم بناق يعني فيحرق منهم بناق لا يشعر معنا وحفاة لياه هيا مكا وحشا وعلى القولين يجيحن المكاة حرميان صوصا ما إنه حرم كبه لكن عمر الله يا وحلي يا الشيخ هو يكبه حيان الحل البنان كم يشعر وقلو إنه حرم كبه هيا وقصوا حرميان لا سأسونا سلسنة وعلى مذهب الجمهور جماهير الله العلمي سلسة القبانويا وعمر الله وحيي الهيام من فصوحي فإجماعي من الصور نغليهم ابن قدامته يغيركي إجماعي سوى مغلية لكن إجماع مجلوه على مدى الجمهور إن عمرنا نبرناك كنتصوى إحراره يا رهي مكان حجرة أي نبرناك وبحين مكوانات الحنوية واضح سوى مدرس باب ما لا يجب الإحرام من تغليد الهديئ بس الله و بس الله